إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنَّ مَا كَفَرُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عيينَ يَشرعُ بِهَا عبَاد اللهَّهِ فَجرونَهَا تَفجًا يُفُونَ بِ النَّذِرِ وَخَافُونَ يَْمَن كَانَ شَرُون متَطِيرًا وَيُطْوَعمُونَ القعام ل حُِّهِ مِسكينَ وَيَتمَ وَأَسِ انما نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوَقَامُوا لِلَّهِ شَرّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنبيلًا عينا فيها تسم ما سلسبيلًا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَا وَسَبِّحْ لَيْلًا قَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشدبنا أسرهم